بسم الله الرحمن الرحيم ومن لكل همدته الذي جمع مالا وعبد له يحلو ان ماله افلده كلا لينبذن في الفطنه وما ادراك ما الفطنه ماء الله الموقده التي تصطلح على الافئده انها عليهم مقصده في عمل ممكده